من هي الى الاذقان فهم من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يغسلون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب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 قالوا ربنا يعلم اننا انيكم لمرسلون وما علينا الا البلاء المبين قالوا ان تطيرنا بكم الا ان لم تأتوا لنا رجما ولا يمسنكم منا عذاب لني قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بذلتم قوم مسرفون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 أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ محضرون مُحْضَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الميتة الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته عيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق نزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العنيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجود القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريات في الفلك المشحون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 فَبِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحه واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسنون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 ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمرنا وكسه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لتنذر من كان حيا ويحط القول على كافرين. أَوَلَمْ يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشابه أ فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آله أن ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محظرون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 قل يحيي الذي انشأه اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر اخضر نارا فيذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.